أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوعي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والجبر فأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نبزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله لهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرغوف رحيم أولم يروا إلى مَا ما خنق الله من شيء يتفيه ظلاله وعن اليمين والشمائن ججدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من والملائكة وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهدون وَلَا يَمْلِكُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَعَصَبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ وَعَنْكُمْ إِذَا فَنِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ مِّشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَالَّٰٰهُ إِلَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى فَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينسكه على هون أم يدسه في التغاب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل فَهُوَ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَمْ يُؤَخِّرِ اللَّهُ النَّاسَ بِغِلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ ذَنبٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أجله تأخرون ساعته ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السناتهم وتصف السناتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم تَالَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَسَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا سبأ إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدوا ورحمة لقوم يثمنون والله أزل من السماء آية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بضونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشام ومن فمرات النخيل والأعناب تتخذون منه زكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحي أن اتخذي من الجبال تَوَّ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ ذلِكَ آية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الله عليم قدير والله فرن بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواه افا بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات افا بالباطن يؤمنون وبنعمة الله فُرُون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تنبؤوا لله امفان الله الَّذِي يَعْلَمُ مَا انْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَرَبُّ اللَّهِ مَثَلًا مُعَقَّدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهَوَ كُلُّ فِي قُمٍ مِّنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يطبر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستمي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مشتقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو إن الله على كل شيء قدير، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وجعل لكم السمع والأبصار، بل لِتَعلَموا وَلَكُم تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَ الطَّيْرُ سَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا نُمْسِكُهُ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ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 كفروا ولا هم متعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا رب ربنا هؤلاء شركاتنا الذين كنا ندعوه من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وظل عنهم ما كانوا Neftem <gülüyor>